بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحاقه وما أ د ر ي ك ما الحاقه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 ل ه م من باقية و ج ا ء ف ر ع و ن ومن ع ه و ا ل م و ت ف ك ا ت ب ا ل خ ا ط ئ ة ف ع ص و و ا ر س ل ر ب ه م فأخذهم أخذة ر و ا ب ي ة إنا ل م ا طغى ا ل م ا ء ح م ل ن ا ك م في ا ل ج الله ر ي ة ن ج ع ا ل ك تذكرة م وتعيها ح س ن ا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 و ي ح م لفضيله عرش ربك و ق ه و م ذ الدكتور محمد راتب ض و ن ل خ النابلسي ك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 َ س ْ ل َ ف ْ ت ُ م ْ في ِ ا ل َ ي َ ا م ا ل ْ خ َ ا ل ِ ي َ ة ِ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 ل اسماء منه ن م ن الله و وإنه ت ي حاجزين ن منكم من أحد عنه فما هد ت للمتقين ذ مكذبين ك منكم لنعلم وإنا أن ن و إ لحسرة على الحسنى ك ف ر ي ن وإنه ل ق اليقين ف باسم ربك العظيم